وينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسما ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا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 الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أَمْ حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا اذ اوى الفتيه الى الكهف فقالوا ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا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 لقد قلنا إذا شطط هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان فَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِيبًا وَإِذْ اَعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأُوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا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 وَمَن يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاضًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ بِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدٍ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 قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أَزْكَى طعاما فاليَوْذُر أَزْكَى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 انَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُ عَلَيْهِمْ بِنْيَانَ الرَّبِّ هُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى ونتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم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 ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت وقل عسى ان يهدي لربي لاقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبطر به وأسمع ما لهم من دونه من وليه لا تُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً وَأَنزِلْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا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 نار احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ الأنهار يحلون فيها من أساير من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا, ويلبسون ثيابا خضرا من سودس واستذرق متكئين فيها على الأروى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 وَادْخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً ولا يردت إلى ربي لأجل أن منها من قال له صاحبه وهو يحاوره. كفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا خلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك ما نوى ولدا فعسى ربي أي يأتيني خيرا من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 المال والبنون زينه الحياه الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا ويوم نسير الجبال وترى الارض بارزه وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا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 لَكُم عَدُوم بِأَسَلِ الضَّالِ مِينَ بَدَالَةَ مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَتَخِذَ الْمُضِلِّينَ عَبْدًا وَيَوْمَ الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا وراى المجرمون النار فظنوا انهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا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 فاستغفروا ربهم الا ان تاتيهم سنه الاولين او ياتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين Śmierć się w tym samym czasie i oczekujemy, ك رب رَبِّهِ ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يدها إن جعلنا على قلوبهم أكنة أي يفقهه وفي آذانهم وقرا.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 وتلك القراء أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذا قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا. فلما وَمَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَاهُوَهُمَا فَتَتَقَذَّسَ بِلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرْبًا فَلَمَّا جَوَزَ قَوْلًا لِفَتَاهُ أَتَنَا غَدًا أَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَوْفَلًا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 فَرْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ عَلَى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 قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا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 כי نستطع ما اهلها فابوا ان يضيفوهما فوجدا فيها جدارا فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا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 وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأربنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلاَمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لهما وَكَانَ أَبُوهُمَا صالحا فَأَرَادَ رَبُّكَ أن أَشُدَّهُمَا ويس لتخرجا كنزهما رحمه من ربك وما فعلته عن امري ذلك تاويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسالونك عن ذي القرنين قل سأتفو عليكم منه ذكرا. Ina mekna له في الأرض وآتيnaه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها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 أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائهم فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا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 خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مِدَادًا لكلمات ربي لَنَفِدَ البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا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 Bi te słowa